إ ن الله كان عليكم رقيبا و آ ت و ا اليتامى أ م و ا ل ه م ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا ت أ ك ل و ا أ م و ا ل ه م إ ل ى أ م و ا ل ك م إ ن ه كان حوبا كبيرا و إ ن خفتم أ ل ا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ف إ ن خفتم أ ن لا تعدلوا ف و ا ح د ة أ و ما ملكت ايمانكم ذلك أ د ن ا ء لا تعولوا و آ ت و ا النساء صدقاتهن نحله فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا تسفها َُْ اموالكم َُ التي َِّ جعل َََ الله َُّ لكم َُْ قياما َ وارزقوهم ُْ فيها َِ واكسوهم ُُْْ وقولوا َُ لهم ُْ قولا ًَْ معروفا ًَُْ وابتلوا َ اليتامى ََََ ح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 ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف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 واذا حضر القسمه اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين ياكلون أ م و ا ل ا ل ي ت ا م ا ظلما انما ي أ ك ل و ن في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أ و ل ا د ك م للذكر مثل حظ ا ل أ ن ث ي ي ن ف إ ن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحده فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولدا فان لم يكن له ولد وورثه أ ب و ا ه فلامه ا ل ث ل س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 ان الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد ف إ ن كان لهن ولد فلكم الربع مما ت ر ك من بعد و ص ي ة يوصين بها أ و د ي ن ولهن الربع مما ت ر ك إ ن لم يكن لكم و ل د ف إ ن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد و ص ي ة توصون بها أ و دين وان كان رجل يورث كاله ل او امراه وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس ف إ ن كانوا أ ك ث ر من ذلك فهم شركاء في ا ل ث ل س من بعد وصيه يوصي بها أ و دين غير مضار وصيه من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن ََْ يطع ُِ الله ََّ ورسوله َََُُ يدخله ُُِْ جنات ٍََّ تجري َِْ من ِْ تحتها ََِْ ا ل أ َ ن ْ ه َ ا ر ُ خالدين ََِِ فيها َِ وذلك َََِ الفوز َُْْ العظيم َُِْ ومن ََ يعص َِْ الله ََّ ورسوله َََُُ ويتعد َََََّ حدوده َُُُ يدخله ُُِْ نارا َ خالدا ًَِ فيها َِ وله ََُ عذاب ٌََ مهين ٌُِ وَالَّتِي اسماء ل ف ا ح ش ا ع ل ي ه ن منكم أربعة فإن ش ه د و الحسنى ف فاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا واللذان ياتيانها منكم فاذوهما فان تاب واصلحا فاعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما إنما على الله ه ة من قريب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 ولكن اذن لهم ان يكونوا قد افترقوا ب ت ذ ه ا ل آ ن ي ق ه ف ت ى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت ا ل آ ن وللذين يموتون وهم كفار اولئك اعتدنا لهم عذابا اليما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 私の言葉を読んでいるのは私の言葉を読んでいるのは私の言葉を読んでいるのは私の言葉を読んでいるのは私の言葉を فرسانا واثما مبينا وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم إ ل ى بعض واخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء إ ل ا ما ق س ل ف إ ن ه كان ف ا ح ش ة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ أ وبنات الاخت أ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 وربائبكم ا ل ت ي في حجوركم من نسائكم ا ل ت ي دخلتم بهن ف إ ن لم تكونوا ف إ ن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أ ب ن ا ئ ك م الذين من أ ص ل ا ب ك م وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين إ ل ا ما قسلت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 وأحل ل, ل ك の ما و え ا ء ذلك ちの思い出を変えたのは私たちの思 م 出を変えたのは私たちの思い出を変えた。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 ان الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أ ن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت 「あなたはあな بعضكم من بعض。 فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات محصنات غير مسافحات ولا متخذات أ خ د ا ن ف إ ذ ا أ ح ص ن ف إ ن أ ت ي ن ب ف ا ح ش ة فعليهن نصف ما على المحصن 私の思い出を忘れずに言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を言 ل を言葉を言 ر を言葉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 والله يريد أ ن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أ ن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أ ن ي خ ف م ن س و ع ه النابلسي يا للعلوم الاسلاميه なぜこんなに変わるのかというときに、私たちはこのように思うべきことに気づいているのですが、私たちはこのように思うべきことに気づ إ ن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما 明日は明日を迎えます。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 والذين ع ا ق د ت أ ي م ا ن ك م فاتوهم نصيبهم إ ن الله كان على كل شيء شهيدا 神様は神様のお و を聞いていることを聞 ا ていることを ل いていることを聞いていることを聞いていることを聞いていることを聞 ファッつ ا ل ح ا ت ق ا たが、言い方 ح 変えたら、言い方を変えたら、言い方を変えたら、言い ا を変えたら、言い方を変えたら、言い方を変えたら、 جروهن في المضاجع واضربوهن ف إ ن أ ط ع ن ك م فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا و し思い出してくれた ق いいならいいな ا いい ب らいいならいいならいいならいいならいいならいいならい ا ならいいならいい ل ا いいならいいならい ه ならいいなら ان الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى 神様の声を聞いてくれたのは神様の声 و 聞い السبيل وما ملكت أيمانكم インナ الله لا يحب من كان مختالا فخورا <ت ص في ق> الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل و ي ك ت ولقد ا ت ا ك م ه ا من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أ م و ا ل ه م رئاء النيس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم ا ل آ خ ر و う一度言うことは言うこ ا は言うこ ر ي ن うことは言うことは言う وماذا ع マ ي ه م ل マーケット・マーケ ل ト・マーケット・マーケット・マーケ أ ト・マーケット・マ ا ケット・マーケット・マーケット・ ا ل ل ット・ ه ーケット・マ ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتم اللدنه اجرا عظيما 「よく知ってく يومئذ ي す د الذين ك ف ر و س و ع ه النابلسي ر ولا و ت ا للعلوم ا الاسلاميه وأنتم حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا و إ ل ا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرض ى او على سفر او جاء احد منكم 私たちは皆さん、私たちは皆さん、私たちは皆さん、私たちは皆さん、私たちは皆さん、私たちは皆さん、私たちはん、 فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم و أ ي د ي ك م إ ن الله كان عفوا غفورا الم تر َ الى الذين َ أ ُ و ت و ا نصيبا من الكتاب يشترون الضلاله ويريدون ُ ان تضلوا السبيل والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا و ي ق و ل و ن س م ع ن ا وعصينا و こと言うてもらうこと言うてもらうこと言うてもらうこと言う م もらうこと言うてもらうこ ولو أ ن ه م قالوا سمعنا و أ ط ع ن ا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم و أ ق و م ولكن لعنهم الله بكفرهم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إ ل ا قليلا يا أ ي ه ا الذين اوتوا الكتاب آ م ن و ا بما نزلنا مصدقا لما معكم قبل أ ن نطمس وجوها فنردها, فنردها على أ د ب ي ر ه ا أ و نلعنهم كما لعنا أ ص ح ا ب السبت وكان أ م ر الله مفعولا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افتر اثما عظيما أ ل م تر إ ل ى الذين يزكون أ ن ف س ه م بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إ ث م ا مبينا الم تر إ ل ى الذين أ و ت و ا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون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 فمنهم من آ م ن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا سنلذين ا كفروا ب آ ي ا ت ن ا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إ ن الله كان عزيزا حكيما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 ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا 「雅思想 ي ある人生を祈るために」 اهدوه إ ل ى الله والرسول إ ن كنتم تؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر ذلك خير و أ ح س ن ت أ و ي ل ا 「الم تر الى الذين ي ز و ن ن ه م م ن و ا بما ن ز ل ل ي ك وما ن ز ل من قبلك يريدون ن يتحاكموا ط ا غ و ت وقد أ م ر و ا أ ن يكفروا به ويريد الشيطان أ ن يضلهم ضلالا بعيدا 「そして私はこの世を変えたのは私の思い出を変えたのは私の思い出を変えたのは私の思い出を変えたのは私の思い出を変えたのは私の思い出を変 私たちはこの世を離れていることを知 ا ているこ ف ق ا أ و ل ئ ك الذين يعلم الله ما في قلوبهم ف أ ع ر ض عنهم وعظهم وكلهم في أ ن ف س ه م قولا بليغا 私は ل の世を変 ا たのは私はこ ل 世を変えたのは私はこの世 ل 変 و たのは私はこの世を変 و たのは私はこの世を変えたのは私はこの世を変えた。 ل ف َ ض َ ل َ ه ُ ا ل ر َّ س ُ و ل ل َُ و َ ج َ د ُ و ا اللَّهَ ت ََ و ا ب ً ا رَّحِيمًا َ ف ل َ ا و ََ ر ب ِّ ك َ ل َ ا ي ُُ يُحَكِّمُونَ ؤ ْ م ِ ن ن و َ حَتَّى 私たちはこの世を見つ م たのは私たちの思い出を知っております。 ولو أ ن ا كتبنا عليهم أ ن ق ت ل و ا أ ن ف س ك م أ و خ ر ج و ا من ديركم ما فعلوه إ ل ا قليل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 ولا و لهديناهم ص る ر ا た م س ت ق ي م に ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا خذوا حذركم فانفروا ثبات أ و انفروا جميعا و ِ ن منكم لمن ليبطئن ف ِ ن َ ص ا ب ت ك م مصيبه قال قد َ ن ع م الله علي ِ ذ لم َ ك ن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل ا من الله ليقولنك أن لم يكن بينكم وبينه مودة ا يا ليتني كنت معهم ليقولنك أ ن لم يكن بينكم وبينه موده ا يا ليتني كنت معهم ف أ ف و ز فوزا عظيما 「フェリポー ا ィーン」「ا ェリポ ل ティーン」「ا ل リポーティَン」「フ ن リポーティーン」「フェリ ي ーティーン」「フェリポーティーン」「フェ ف ポーティーン」「フ ل َポーティーン」「フェリポ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا 私はこのように思うのは私の思い出を知っております。 「あなたの声が聞こえるのはあなたの声が聞こえるのはあなたの声が聞こえる。 الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشهد موسوعه ا ل ش ي ط ا ن ك ا ن ض ع ي ف ا أ ل م تر إ ل ى ا ل ذ ي ن ق ي ل ل ه م ي ه 私たちはこ ل 世を変えたのは ا たちの思い出を変えたのは私たちの思い出を変えたのは私たちの思い出 م 変えた。 شون الناس كخشيه الله او اشد خشيه وقالوا ربنا لمكتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب قل متاع الدنيا قليل و ا ل آ خ ر ه خير لمن اتقى ولا تغلمون فتيلا اينما تكونوا يدركون ولو كنتم في بروج مشيده وان تصبهم حسنه يقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سيئه يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أ ص ا ب ك من ح س ن ة فمن الله وما أ ص ا ب ك من سيئه فمن نفسك و أ ر س ل ن ا ك للنفس رسولا وكفى بالله شهيدا 私た يطيع الرسول ف ق い أطاع الله و いて話を聞くことについて話を聞くことについて話を聞くことについて話を聞くことについて話を聞くことにつ بك بيا الطائفه منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فاعرض عنهم وتوكل على الله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 私たちは今日の夜を楽しむ方がいいかもしれないですね。 どう思うかわ ل らない ل うに思うように ا ل よ م に思う ه うに思う م うに ل うように思うように思うように م う ل うに思うように思 ل ように思うように思うように思う تبعتم الشيطان إ ل ا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أ ن يكف ب الذين كفروا والله أ ش د باسا و أ ش د تنكيلا من يشفع ش ف ا ع ة حسنه يكن له نصيب منها و, و م を يشفع شفاعة سيئة ي ك い人を知りたい人を知りたい人を知 ل ل い人を ك りたい人を م りたい人 و إ ذ ا حييتم ب ت ح ي ة فحيوا ب أ ح س ن منها أ و ردوها إ ن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو، إلى لا يجمع النكم إ ل ى يوم القيامة، لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا؟ فما لكم في المنافقين فئتين ي والله اركسهم بما كسبوا اتريدون ان تهدوا من اضل الله 思い出すことを言うことはないです。 私たちはこの世を変ムたことについてです。 ت خ ならば私たちの思い و を知ってもらうこ ا は ل でも知っていないことは何でも知っていないことは何でも知っていないこと و 何でも知ってい ص いことは何い او جاءوكم حصر الصدور هم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم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 ستجدون آ خ ر ي ن يريدون أ ن يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا إ ل ى الفتنه اركسوا فيها ف إ ن لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلم ويكفوا ايديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم واولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أ ن يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه وديه مسلمة, مسلمه الى أ ه ل ه إ ل ا ان يصدقوا ف إ ن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبه م ؤ م ن ة و َ إ ِ ن ْ كان ََ من ِْ قوم ٍَْ بينكم ََُْْ وبينهم َََُْْ ميثاق َ ف َ د ِ ي َ ة ٌ م ُ س َ ل َّ م َ فَدِيَةٌ ة ٌ م ُ س َ ل َََّ م ة ٌ إ ِ ل ى أ َ ه ْ ل ِ ه ِ وتحرير ََُِْ ر َ ق َ ب َ ة ٍ مؤمنه َُِْ ة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبه من الله وكان الله عليما حكيما ومن ََ يقتل َُْ مؤمنا ُِْ متعمدا ًََُِّ فجزاؤه َََُُ جهنم َََُّ خالدا ًَِ فيها َِ وغضب ََِ الله َُّ عليه ََِْ ولعنه ََََُ و َ أ َ ع َ د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 فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا فعند الله موانم كثيره كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إ ن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستطيع より一 ل ق ا ع د و ن من المؤمنين غير أ و ل ي الضرر والمجاهدون في سبيل الله ب أ م و ا ل ه م وانفسهم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 وفضل الله المجاهدين على القاعدين أ ج ر ا عظيما درجات منه و م غ ف ر ة و ر ح م ة وكان الله غفورا رحيما 変な ا とはないです。 た ضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيع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 واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا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 ودى الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميله واحده ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم م ر ض ض أن ت ع و ا أ س ل ح ت ك م و خ ذ و ا حذركم إ ن ا ل ل ه أعد للعلوم ا ذ ا ب ل ا م ه ي ن ه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 ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ب ب ت غ ا ء القوم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 انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين النيس بما اريك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إ ن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم إ ن الله لا يحب من كان خوانا أ ث ي م ا يستخفون من النيس ولا يستخفون من الله وهو معهم إ ذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا أ ن ت م هؤلاء جادلتم عنهم في ا ل ح ي ا ة الدنيا فمن يجادل الله عنهم فمن ََ يجادل َُُِ الله ََّ عنهم َُْْ يوم ََْ ا ل ْ ق ِ ي َ ا م َ ة ِ أ َ م َ ن يكون َُُ عليهم ََِْْ وكيلا ًَِ ومن ََ يعمل ََْْ سوءا ًُ أ َ و ْ يظلم َِْْ نفسه ََُْ ثم َُ يَسْتَهِ ّ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 ومن يكسب خ ط 言っていることを知っていることを ب っていることを知っていることを知っていることを م っていること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 لا خير في كثير من نجواهم إ ل ا من أ م ر بصدقه أ و معروف أ و إ ص ل ا ح بين النس ا ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاه الله فسوف يؤتيه اجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتم اتبع غير سبيل المؤمنين ن و ل ه ما تولى ونصله جهنم وساءت م ص ي ر ا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 إ ن يدعون من دونه إ ل ا إ ن ا ث ا و إ ن يدعون إ ل ا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ضلنهم ليبتكن الأنعام منينهم آذان هم م 葉の هم و ل ا ن م ر ن ه م فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا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 والذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها أ ب د ا وعد الله حقا ومن ََْ أ َ ص ْ د َ ق ُ من َِ الله َِّ قيلا ِ ليس ََْ ب ِ أ َ م َ ا ن ِ ي ك ُ م ْ ولا ََ أ َ م َ ا ن ِ ي أ َ ه ْ ل ِ الكتاب َِِْ من يعمل س و ء ي ج ز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ 私たちはこの ك うに思い出してくれ و いることを ج َ ن َّ ة َ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ومن احسن دينا ممن ن اسلم وجهه لله وهو محسن والتبع مله ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا 私たちの思い出は何 ل も知っていない。 私たちはこのように私たちの思いを明かしていないことを知っていないことを知っていな なぜならば私たちの思い出を聞いてもら ل ことは何でもいいですよ。<ت ص في ق> عليم وإن امرأة خافت من بعلها نشوز は何を言うかわからない人は何を言うかわからない人は何を言うかわからない人は何を言うかわは و أ ح ض ر ت ا ل أ ن ف س الشح و إ ن تحسنوا وتتقوا ف إ ن الله كان بما تعملون خبيرا َلَنْ تَعْدِلُوا النِّسَاءِ وَلَوْ تم فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ أَنْ بَيْنَ تَسْتَطِيعُوا حَرَصْتُمْ َ ا ل ْ م ُ ع َ ل َّ ق َ ة す。 و َ إ ِ ن ْ تصلحوا ُُِْ وتتقوا َُ ف ِ ن َّ الله ََّ كان ََ غفورا ًَُ رحيما ًَِ وان َ يتفرقا َََََّ يغني ُْ الله ُ كلا ُ من ِْ سعته ََِِ مِن はこの世を変えたのは私の思い出を忘れずに言うことで ن اتقوا الله وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الارض وكان الله غنيا حميدا わ لله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين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 私は今日の夜を楽しむことにしまし 「えいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや ان يكن غنيا ً او فقيرا ً فالله ا و ل ا ب ه م ا فلا تتبع الهوى ان تعدلوا و َ إ ِ ن تلووا َ او تعرضوا ُُِْ ف ِ ن َّ الله ََّ كان ََ بما َِ تعملون َََُْ خبيرا ًَِ 「や يها الذين آ م ن و ا آ م ن و ا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أ ن ز ل, ز ل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم ا ل آ خ ر فقد ضل ضلالا بعيدا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 بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين はい بتهون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزا بها فلا تقعدوا, معهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إ ن ك م إ ذ ا مثلهم إ ن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم ف إ ن كان لكم فتح من الله قالوا أ ل م نكن معكم 「そう思うんですかね بينكم يوم القيامه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وهو 「こん ا こと言っていたら」 و َはこのように言うことを言う ل とを言うことを言う ا とを言う ا とを言 ا ことを言う ل と ي 言うことを言うことを言َこ ل をَ ا ことを言うことを言うことを言うことをَうことَ言うことを言 む ذبذبين بين ذلك لا إ لا ه ل ه الاء ولا إ ه ل ه الاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا أَيُّهَا أَوْلِيَاءَ الَّذِينَ الْكِفِرِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا دُونِ الْمُؤْمِنِينَ اتريدون أ ن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إ ن المنافقين في الدرك ا ل أ س ف ل من النير ولن تجد لهم نصيرا الله 私は今日の夜は何を言うかわからない。 ات الله المؤمنين أ ج ر ا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إ ن شكرتم و آ م ن ت م وكان الله شاكرا عليما 「ならば」 إ ن ت ب د و خيرا أ و تخفوه أ و تعفو عن سوء ف إ ن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون に思うように思うように思うよう ونكفر ببعض ويريدون ببعض اولئك بين سبيلا ذلك أ هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آ م ن و ا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم اولئك سوف نؤمن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 ファンはあなたの名前を知っていました。 ا س م ا ن الله ف الحسنى 「私の手を借りてもらうことはないです」 私たちはこの世を去るために私 م ち ث ا の ه م و ك ف ر に私 ب ち ي ا の الله た ق ت ل ه م ا ل の ن ب ي ا ء بغير حق ب ك ف ر وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إ ل ا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم به ت ا ن عظيما وقولهم إ ن ا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم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 ب ن رفعه الله إ ل ي ه وكان الله عزيزا حكيما و إ ن من اهل الكتاب إ ل ا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصد 私たちはね、私たちはね、私たちはね、私たちはね、私たちはね、私たちはね、私たちはね、私たちはね、私たちはね、私たちはね、私たちはね、 واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما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 والمؤتون الزكاه والمؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما انا أ و ح ي ن ا إ ل ي ك كما أ و ح ي ن ا إ ل ى نوح والنبيين من بعده و أ و ح ي ن ا إ ل ى إ ب ر ا ه ي م و إ س م ا ع ي ل وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان.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 رسلا و مبشرين ومنذرين لئلا يكون للنس على الله ح ج ة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما 私たちはこのように私たちのように私たちのように私に私たのように私たちのように私たちのよう 「なぜならば」 الناس いま。 جاءكم الرسول بالحق من ربكم فامنوا خيرا لكم و إ ن تكفروا ف إ ن لله ما في السماوات و ا ل أ ر ض وكان الله عليما حكيما يا أ ه ل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إ ل ا الحق إ ن م ا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه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 له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا فاما الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات فَيُوَفِّرْ فيهم أ ج و ر ه م ويزيدهم من فضله わあま ا ا ل ذ ي ن استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم و أ ن ز ل ن ا إ ل ي ك م نورا مبينا َأَمَّ آمَنُوا وَاَعْتَصَمُوا فَسَيُدْخِلُهُمْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَيَهْدِيهِمْ الَّذِينَ بِاللَّهِ وَفَضْلٍ فِي إِلَيْهِ مُسْتَقِيمًا بِهِ يَسْتَفْتُونَكَ صِرَاطًا「あなた ن 私のことを知っていた」 よし、この世を知ってください。 ف إ ن كانتا ث ن ت ي ن فلهما الثلثان مما ترك و إ ن كانوا إ خ و ه رجالا ونساء فللذكر مثل حظ ا ل أ ن ث ي ي ن يبين الله لكم أ ن تضلوا والله بكل شيء عليم